ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحان وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله علي Panie